الاعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم اسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها باب معرفة علامات الاعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والالف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء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 وللنصب خمس علامات: الفتحة والالف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في اسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء. وأما الالف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في اسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم.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 وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثه اشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحه والفعل المضارع المعتل الاخر يجزم بحذف اخره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 فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواب وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواب وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك انيت وهو مغفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب عشرة وهي أنولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء وجواب وأو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة باب مرفوعات الاسماء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 ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت, وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن باب المبتدع والخبر المبتدا هو الاسم المرفوع العادي عن العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثناء عشر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 وهي ثلاثة أشياء كان واخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فأما كان واخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتي وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح واصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرا شاخصا وما أشبه ذلك وأما إن واخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وان ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص ومعنى إن وان للتوكيد ولكن للإستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك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 وهي الواو والفاء وثم وأوأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت او على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومرضت بزيد وعمر باب التوكيد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 والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثنى عشر وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن باب المصدر أي مصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو قولك جلست قعودا وقمت وقوفا باب ضرف الزمان وضرف المكان ضرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقديره نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا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 وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وخلا وعدا وحاشا ب بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس الا عمرا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 والمستثنى بغير وسوا وسوا وسوا مجرور لا غير والمستثنى بخلا وعدا وحاشى يجوز نصبه وجره نحو قولك قام القوم خلا زيدا وزيد وعدى عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر بابلا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار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 المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبلا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 وأما خبر كان واخواتها واسم إن واخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك باب مخفوضات الأسماء المخفوضات ثلاثة أقسام مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب وجباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر بالله نحو قولك غلام زيد والذي يقدر بمن نحو قولك ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد والله أعلم